اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا خير من يم ملعفون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسمي صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين الله سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلمين صلى الله وبت ترقى إلى أنللت منزلة من قابق وسيني لم تدرك ولم ترمي الله وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى اذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلمين صلى الله عليه خفت كل مقام بالإضافة إذ دوديت بالرف مثل المفرد العالمين صلى الله عليه كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتمين صلى الله فخزت كل فخار غير مشتاك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مدار ما وليت من رتب وعز إذراك ما وليت من نعم أشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم <سلم> لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على